أختي تحب الملابس مواكبة للموضة. كل شهر تشتري فستاناً جديداً أو حذاءاً جديداً. تتابع المجلات والمواقع لمعرفة الصيحات جديدة. أحياناً أقول لها جمال في التواضع أيضاً. وتضحك. هي تؤمن أن المظهر يعبر عن الشخصية.